أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله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 ربنا رب لا رب تؤاخذنا رب إن نسينا أو أخطأنا ربنا رب ولا تحمل علينا يصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا رب ولا